الوحدة الرابعة حياتنا الاجتماعية الدرس الأول هيا نتجول ونكتشف واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم اكتبها تحت الصور المناسبة لها كما في المثال تأشير جواز السفر قلعة متحف يلتقط صورا تذكرة السفر شاطئ محطة الحافلات